Mä shkuuor Mä shkuuor Aankin lii haja jätni minnk Mä وعن كل لحظة جرح كفت و وفت معذوب لا والله هابت من معذوب بيدك كانت راحتي لقفت عن كل حاجة هجتني من أذمنت معذور بيدك كانت راحتي لنقفت لنت اللي تركني ولا عايش الدور الدار ولنت اللي شايف ضيقتي اللي تخفت خالي مكانك ما بث حباب وشعور أسمع صوتهم وتلفت Kyllä, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, اذكرك و اذكر, أذكر عبرها وتدور و اشوفها دارت ودارت دارت و لفت عاد اسنك داخل القلب محفوظ شكرا قدرت و الشوق جابت اذكرك و اذكر, أذكر عبرها تلف تلف و Ma'a taisipekin däkliin kälb, kälb ma'hoffur Shukran qdaritin, kuudemajatin, kishok javet Ma'a taisipekin, kuudemajatin, kuudemajatin, kuudemajatin Eritihti, sotikin, kuudemajatin, kuudemajatin,